وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْي يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَذِيذِ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِلِينَ قَال لَن يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ وَلَقَدْ جَاءَ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ سَمَ الَّذِي فَأَنْجَى بِعِجْلٍ قَلِي فَلَمَّا عَائِدِهِمْ لَا تَصِلُ إلَى الْهِنَاكِرَهُمْ وَأُجَسَ مِنْهُمْ خِفَهُ قَالُوا لَا تَخْصِ إلَّا أُوْسِ اللَّهِ إلَى قَوْمِ الْقَوْمِ وَنْ رَأَتُهُ قَائِمَةً فَضَحِكَ فَبَشَّوْنَهَا بِإِسْحَاقٍ وَمِنْ وراء para Yaqub